إذن كما تلاحظون فان المصنف شرع في بيان احكام الفاعل الفاعل يعرفه بعضهم بقولهم ها هو الذي ها هو الذي اسند اليه الفعل احسنت اما تعريفهم لانه الذي يقوم بالفعل فانه يلتبس عليه لكن لتقريب المعنى فقط خاصة للنشيء لتقريب المعنى والا فالتعريفات ليست من ليست من النحو حدود التعريفات ليست من النحو قال الفاعل مرفوع هذا اول حكم هذا ليس تعريفا منه هذا بيان لحكمه الفاعل مرفوع اول حكم ذكره المصنف رحمه الله في الفاعل هو ماذا انه انه مرفوع ولا يجوز في الفاعل الا الا الرفع هل هناك حكم اخر ما هو قلها ولا تخف ها كيف ها لا يجوز هذا أبدا كيف إذا أمنا اللبس ماذا يحصل لا لا لا هذا لا يجوز أبدا لا يجوز نصب الفاعل لا يأتي الفاعل إلا مرفوع كيف يأتي غير مرفوع عندنا رفع ونصب وجر ذكر صاحبكم ان الفاعل قد يكون منصوبا اذا كان اذا امن اللبس كقولهم ثقب المسمار الثوب هكذا او خرق المسمار الثوب من الذي يخرق الثوب والمسمار لا شك ان المسمار هو الفاعل لكن هذا شاذ لا يقال به أبداً وإن صح كلام فوق لا يقال به وإن صح كلام فلا يجوز في الفاعل إلا الرفع هل هناك حكم آخر؟ عليه ها وكفى بالله حسيب. آه هذا الذي كنت أبحث عنه وكفى بالله حسيبا شهيدا وكفى بالله شهيدا ها هذا الجر في الظاهر والا فالاصل ماذا الرفع لهذا نتوقف قلت هل يجوز لهذا هذا فقد ياتي الفاعل مجرورا في اللفظ ظاهرا فقط والا فحكمه ماذا الرفع فنقول في مثل هذا الباء حرف جر زائد والله اسم المنذور او فاعل مرفوع ورفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركه او بحركه حرف الجر الزائد او الحركه المناسبة لحرف الجر زيد امثل زي هناك مثال اخر لولا دفع ها دفع الله الناس دفاع دفعوا دفعوا دفاع الله الناس لبس دفع الله تقضي الكلام لولا دفع الله الناس واضح الان فالفاعل قد يكون في محل جر بالاضافه و محله فاعل هو اصله فاعل لكن قد يجر بالاضافه واضح اذا اضيف الى المصدر اذا اضيف الى الى المصدر سياتي في عيني هذا لم نراه فيه الى جرومي لكن رايناه هنا الان كلمحه فقط ياتي كلام عنه او عليه لاحقا ان شاء الله اذا حكم الفاعل ماذا؟ الرفع قالك قام زيد ومات عمر قام زيد مات عمر مات عمر دائما زيد هو الفائز ضرب زيد عمرو زيد فائز قام زيد ومات عمر أمن ضرب زيد أو لا إذن مات عمر وقام زيد التمثيل هذا التمثيل لم يأتي عبثا التمثيل فيه فائده ما قام زيد تاملوا في المثالين قام زيد ومات عمرو وأظن الفائدة ذكرها المصنف رحمه الله في الشرح قام زيد من قام بالقيام هنا ها زيد واضح الان قام زيد الان مات عمرو هل قام عمر بالموت؟ لا. الموت وقع به. واضح الان؟ الموت وقع بعمر. وزيد تلبس بالقيام. قام بالقيام. وهنا قام الموت به. فهم الان؟ كان المصنف هذا في شرح؟ منو لا صح من قولك ضرب نعم مقدما واقعا منه او قائما به هذا هو واقعا منه كقام زيد فالقيام قام من, من قام وقع منه وقع من زيد او قائما به يعني الموت قائم بعمر لم يقم عمر بماذا بالموت وانما الموت قام بعمر فنقول مات عمر فعمر هنا فاعل وزيد كذلك هنا فاعل لكن زيد هنا ماذا وقع منه القيام هو الذي وقع به هو الذي قام قام بعمليه القيام اما هنا لم يقم هو بعمليه الموت انما الموت ماذا قام بزيد سنقول ما زيد واضح الآن هذا الذي أشار إليه المصنف هنا قال واقعا منه أو قائما به لاحظ في الصرح قال فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه فإن الضرب واقع من زيد والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به فإن العلم قائم بزيد يفهم الآن المسألة لكن هذا فقط للبيان وإلا فلا يؤثر فهو فاعل فاعل إذا أسند الفاعل إذا اسند الفعل إلى الفاعل فهذا هو الأصل الإسناد إسناد بين الفعل والفاعل اسند الفعل إلى الفاعل فالفاعل مسند إليه والفعل مسند ثم قال ولا يتأخر عامله عنه هذا ماذا؟ هذا الحكم الثاني للمسألة الأولى في هذا الصلاح نتبعونا نجعله مسائل حتى يسل علينا المسألة الأولى بيان حكم الفاعل وهو الرفع وفائدة الشرح هنا أن قام زيد بيان للفعل أو بيان للفاعل الذي يقوم بالفعل أو يكون الفعل قائما منه وقوله مات عمر بيان للفاعل الذي يكون الفعل قائما به واضح الآن الآن قال ولا يتأخر عامله عنه العامل هو الفعل أو ما يحل محل نحن الآن نجعله الفعل في الأصل قال لا يتأخر عندنا أنظر فعل فعل جاء المدد اذا فعل وفاعل هذا الاصل الفعل هو الاول والفاعل هو الثاني لاحظ الان الفعل هو المتقدم والفعل هو المتاخر الفعل هو المتقدم والفعل هو المتاخر الان قال المصنف ولا يتأخر عامله عنه يتأخر العامل اللي هو الفعل يتأخر بمعنى يأتي بعد, بعد الفعل عفوا يأتي بعد الفاعل هذا ماذا قال يجوز أو لا قال لا يتأخر يعني لا يمكن أن يأتي الفاعل أولا ثم الفعل ثانيا لا يقع هذا وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور البصريين وخالفهم في ذلك بعض الكوفيين فقالوا يجوز ان يتاخر الفعل عن عن الفاعل اي يجوز ان يتقدم الفاعل على فعله نمثل نعم لا الان مبتدا والخبر انسى انساهما فهذه حتى لا تخطئ على عن نوامع. عندنا أنجمن الفعلية. عندنا قام زيد قام زيد. هنا ماذا نقول؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل المرفوع والرفع الضم الضهر على آخره. يقول المصنف لا يتأخر العامل عن عن عن الفاعل. يعني لا يجوز أن تقول زيد قام على أن زيد فاعل. لا يجوز هذا. واضح. من حيث اللغة يجوز أن نقول زيد قام لغة يجوز أن نقول زيد قام لكن لا نقول زيد هو فاعل الآن لا نقول زيد فاعل وقام فعل فعله هنا نقول زيد المبكدة وقام فعل ماضي على الفتح والفاعل مستثير جوازا تقديره هو يعود على زيد والجملة الفعلية خبر لي لزيد وسأشرح لماذا هذا المذهب أقوى واضح الآن إذن قال المصنف لا يتأخر عامله عنه يعني لا يجوز أن تقول أن تأتي بالفاعل ثم تأتي بالفعل لا يجوز هذا فإن وجد وسمع ما ظاهره أن الفاعل هو الأول والفعل بعده فالفاعل ليس فاعلا كما هنا زيد قام لا نجعل هذا فاعل وهذا فعله فالكوفيين ماذا يقولون بعض الكوفيين يقول زيد فاعل مؤخر اه مقدم مرفوع وزيد فعل ماض اه عفوا زيد فاعل مقدم مرفوع وقام فعل ماضي مبني على الفتح انتهى اما البصري ماذا يقولون زيد مبتدا قام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد والجمله الفعليه قام في محرفه خبر خبر زيد هذا هو الصحيح أعطيكم دليلا واحدا على صحة هذا القول لاحظوا الآن زيد قام زيد قام مفهوم زيد قام إذا قلنا زيد مبتدر فاعل مرفوع رفعه الظم الظهر على آخره وقام فعله فعل ماضي كذا إلى آخر نون أدخلنا إن هنا ماذا يحصل؟ ماذا نقول؟ ان زيدا قام ماذا نعرب زيدا كيف نعرفه؟ اسم ان منصوب ونصبه فتح الظاهر على اخره وقام فعل ماضي مبني على الفتح والجمله الفاعل مستتر جوازا هو والجمله الفعليه خبر لي لان كانه قال ان زيدا قائم الان لو كان هو بحقيقه زيد هو الذي قام بعمل القيام لكن الان نحن في قضيه المصطلحات في ماذا قضيت ماذا مصطلحات الآن لو كان زيد هو الفاعل يبقى دائما فاعل دائما فاعل لكن هنا لم يحصل لنا ان يبقى فاعلا فحتى تطرد العملية فنقول ماذا زيد مبتدا ويجوز ان يدخل عليه الناسخ فيبقى مبتدا اسم ان ويبقى الخامل فاعل هنا ماذا تقديره ماذا تقديره هو مستتر مفهوم هذا ان هذا من اقوى الادله على أن ماذا إذا تقدم الفاعل أو إذا سمع ما ظاهره أن الفاعل مقدم نقول ماذا؟ هو مبتدا والفاعل يبقى هنا مستتر مفهوم؟ لو اسند كذلك وإن قلت لكم سأذكر دليل واحد فقط لو اسند كذلك زيد قام هذا الحلم نقول الفاعل مستتر هنا معنى أن هذه منزلته فيمكن أن يحل محله اسم ظاهر قام أبوه و يبقى دائما زيد على انه ماذا مبتدا واضح فما ذهب اليه البصريون ادق واسلم لماذا عندنا هناك او هذا مذهب سيبويه في الكتاب عنده تعبير علمي دقيق اما متاخرون فعندهم تعبير كلامي الان سيبويه عندنا ماذا المرتبه والموضع عندنا هذا فعل وفاعل وفي جملة الاسميه عندنا ماذا مبتدا وخبر الفاعل قد يكون هناك مفعول به هنا ماذا نقول فعل وفاعل خرج زيدا المبتدا ماذا نقول زيد صادق زيد مبتدا الذي رفعه هو ماذا الابتداء هذا اسمه الابتداء ج... عدم وجود العامل اللفظي الابتداء لماذا هذا الموضع يبقى هكذا صحيح انظروا لاحظوا جيدا لو أدخلنا إنا أين نضعها تحت تحت هذه المنزل هذه الرطبة فتقول إن زيدا صادقا فيبقى هذا هذا مكانه كان زيد صادقا أصبح زيد صادقا ظننت أين تكتب هنا ظننتوا زيدا صادقة فتبقى مرتبة المبتدا كما هي وتبقى مرتبة الخبر كما, كما هي وتبقى مرتبة العوامل الداخل على الجمهة كما هي كذلك هنا فعل فاعل مفعول به المجد خرج زيد فإذا ظهر انقلبة القضية هكذا فيبقى دائما هذا يعني بعد الفعل دائما منزله ماذا منزلة التالي إذا وجدنا هذا مثلا هنا طامع وهنا عندنا زيد لا نقول هنا أن الفاعل هذه المنصبه تبقى هذه ماذا هي المنصبه تبقى هذه هي هي المنصبه لانه لا يوجد منزله معنى قبل لا توجد منزله قبل الفعل والا يتغير نمط نمط الكلام فهنا زيد قد يكون ظاهرا قام زيد قد يكون ماذا مستترا زيد قام واضح الان فكلام على كل حال له ليس موضعه الآن لكن هذه اشارات فقط إذا الحكم الثاني ذكر المصنف رحمه الله قال ولا يتأخر عامله عنه يعني القاعده لا يجوز أن يتقدم الفاعل على على فعله واضح او نعبر كما عبر المصنف فنقول لا يجوز أن يتأخر الفعل عن عن فاعله لا يجوز أن يتأخر الفعل عن فاعله بعبارة أخرى لا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله فإذا وجد ما ظاهره أن الفعل أو أن الفعل هو الأول ثم الفعل فنقول ذلك الفاعل وماذا مبتدا والفعل جملة فعلية بعده خبر واضح أن ماذا قال قال ولا تلحقه علامة تدنيا لا تلحق علامة تثنية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل نعم نعم هو يقصد الفعل هنا ولا تلحقه لأنه قبل هذا حدث عن, عن العلم قال ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية أي الفعل الحكم الثالث أو المسألة الثالثة تثنية الفعل وجمعه مع الفاعل المثنى والمجموع الآن الفاعل قد يكون مفردا قد يكون مثنى قد يكون جمع. واضح الآن؟ الآن إذا كان مفردا فلا إشكال في الفعل نقول قام زين إذا كان الفاعل مثنى هل نثني الفعل لا ينثني الفعل اذا كان الفاعل جمعا هل نثني الفعل هل نجمع الفعل لا نجمع لا نجمع الفعل بل يجب إفراد الفعل اذا كان الفاعل مثنى او مفردا ام مثنى او او جمع فنقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون كما قال المصنف هنا بل يقال قام رجلان الان قام فعل ماضي مبني على الفتح ورجلان فاعل مرفوع رفعه الالف لانه مثنى وقام رجال قام فعل ماضي مبني على الفتح ورجال فاعل مرفوع رفعه الضمه ظهر على اخره لان جمع تكسير ونساء كذلك فاعل مرفوع رفع الضم ضم ض مع انه جمع مؤنث سالم ها عفوا مع انه جمع تكسير لجمع اناث ها ويقال كما يقال قام رجلا يعني الامر فيه ماذا فيه سواء فلا نسند الى الفعل ضميره ثنيه ولا ضميرا ولا ضميرا جمعا بل يقال قام رجال اه قام رجلان ورجال ونساء آه خطا في الطبع فقط واضح كما يقال قام رجل أو أو انا صحه النظم عندك هنا كذا خطا الان مساله واضحه يعني متى نلحق متى نلحق بالفعل ضمير التثنيه وضمير الجمع لا يجوز هذا لكن اذا لم يكن الفعل ظاهرا هذا يمتنع هذا الحكم متعلق إذا كان الفعل ظاهرا كما قال ابن مالك ماذا قال وافعل جمع وافرد الفعل اذا ما اسند الفعل إذا ما لاثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال وقد يقال والفعل بعد للظاهر مسند افرد الفعل اذا ما اسند يعني يجب افرده الفعل افرد الفعل يعني لا تلحق به علامه استثنيه ولا علامه الجمع والفعل ظاهر يعني وعفوا والفاعل اسم ظاهر والفاعل اسم ظاهر عندنا الفعل اسم ظاهر قامة الزيدان الزيدان الآن هذا مثنى هو ظاهر أو لا ظاهر واضح فإذا كان الفاعل اسما ظاهراً لا يجوز وكان مثنى مثلاً فلا يجوز أن نلحق علامه التثنية بالفعل وإذا كان الفعل الفاعل ماذا وهو اسم ظاهر بعد الفعل لا يجوز أن نلحق بالفعل ماذا علامة الجمع هل يجوز من انحقاء اذا كان الفعل ماذا ليس ظاهرا كان ما نقول مثلاً هم قاموا ها علامه الجمع موجوده هنا اتصلت لكن هل الفعل هنا ظاهر لا الواو هي الان هي الفعل ليس ظاهرا الاسم هنا كذلك هما قاما فهنا الفعل هو هو الالف واضح سياتي مزيد بيان لهذه المساله وما بعدها ان شاء الله في الحصصي القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب اليك وبارك اللهم